بيده. اني لانظر الى قصور كسرى ك أ ن ي ا ب الكلاب يا سلمان ان في نحتها كذا وكذا وهكذا من هنا وهكذا من هنا من يقول سلمان فاخذ يصف لي قصور فارس ك أ ن ه هو الذي بناها فقلت في كل مره ة اشهد اشهد انك رسول الله, أشهد إنك رسول الله. اشهد انك رسول الله حتى وصفها واتم وصفها ثم رفع ر أ س ه الي وقال والذي بعثني بالحق لتفتحن عليكم بلاد فارس والروم ولتنفقن كنوز كسرى وقيصر في بلاد المسلمين فلا كسرى بعده ولا قيصر ولكن هذا ي أ ت ي بعدي يا سلمان يقول سلمان فعشت حتى ر أ ي ت ذلك كله وكان اميرا على المدائن في بلاد فارس في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب فعندما بشرهم النبي بذلك قويت عزائم المؤمنين واستبشروا بالخير ان بعد هذا الحصر نصر وبعد هذا الضيق فرج وبعد هذه ا ل ذ ل ة ع ز ة وبعد هذه ا ل ف ا ق ة غنى وبسط ولكن المنافقون قالوا يبشركم بفتح فارس والروم ونحن نخندق على أ ن ف س ن ا خ ش ي ة من قريش ومضى المسلمون في حفر الخندق على المواصفات التي ذكرنا و أ ن ج ز حفره في س ت ة أ ي ا م من تصور الوصف الذي ذكرناه وهو يعرف م ن ط ق ة ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة يعلم أ ن أ ع ظ م الشركات في زماننا بكل معداتها ع ا ج ز ة عن إ ن ج ا ز ذلك الخندق في س ت ة أ ي ا م ولكن ه م ة المؤمنين وبين ظهرانيهم رسولهم العظيم كانت أ ق و ى من كل المعدات وبالمعدات ا ل ب س ي ط ة ا ل ب د ا ئ ي ة المعول وهو ا ل ف أ س والمكتل وهي ا ل ق ف ة و ا ل م س ح ة وهي ا ل م ج ر ف ة حتى أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ك أ ب ي بكر وعمر اقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان ا ل ص ح ا ب ة لا يدعون المكاتل بين يديه حتى لا يحمل بها التراب لا يدعون مكتلا فارغا يصل بين يدي النبي فحين يرى المكاتل ابطات ينثر ثوبه ويضع التراب فيه ويحمل فاقتدى به أ ب و بكر وعمر ف أ خ ذ و ا ينقلون التراب في أ ث و ا ب ه م وقلنا ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل إ ل ى تلك ا ل ك د ي ة ا ل ص خ ر ة التي أ ع ي ت ه م قفز في الخندق فانحسر, بطن بطن فانحسر ثوبه عن بطنه اي انكشف فراه ا ل ص ح ا ب ة واذا به واضعا حجرين على بطنه يعصبهما من الجوع وقد مضى عليهم كما قالوا ث ل ا ث ة ايام ما ذاقوا ذواقا اللهم الا الماء وبعض حبات التمر فنظر جابر الى هذا المشهد جابر بن عبد الله بن جبير ابن رئيس ا ل ر م ا ت يوم احد وذكرنا له ق ص ة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة ذات الرقاع الذي اعيا جمله جابر هذا ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه الاحجار وهو معهم يعلم أ ن ث ل ا ث ة أ ي ا م ما ذاقوا ذواقا فانطلق إ ل ى داره وقال ل ا م ر أ ت ه و ا م ر أ ت ه ا م ر أ ة ك ب ي ر ة م س ن ة وقد سبق أ ن ذكرنا أ ن ه تزوجها ثيب ل أ ن له إ خ و ة و أ خ و ا ت مات عنهن أ ب و ه فقال ذكحت ا م ر أ ة م س ن ة ج ا م ع ة تجمع رؤوسهن وتقوم ع ل ي ه م إ ذ ا هي أ س ن منه و أ د ر ى ب أ م و ر ا ل ح ي ا ة فانطلق إ ل ي ه ا وقال يا أ م عبد الله لقد ر أ ي ت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ولا أ ص ب ر عليه أ ب د ا فهل عندك من شيء قالت عندنا عناق وصاع من شعير فاخرجت وعاء لها فيه حفنتين من شعير والعناق هي انثى المعز, المعز السمار التي لم تبلغ س ن ة يعني ص غ ي ر ة قال ف ل ب ح ت لها العناق وطحنت الشعير قلت اعدي طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه مع المغرب ي من الخندق قالت يا جابر لا تفضحنا فليس عندنا ما نطعم الناس ف أ ت ي برسول الله صلى الله عليه وسلم وان ش ا ء رجل او رجلين معه هذا طعامنا لا يكفي غير ثلاث فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظرت حتى كان وقت الرواح فقلت ب أ ب ي و أ م ي ي ان رسول الله إ لي طعيم تقليل طعام عندي ط ع ي م يكفي لك و إ ن قام معك رجل أ و رجلان ف أ ت ن ا يا ر س و ل الله ل ت أ خ ذ عشاءك قال فشبك اصابعه في اصابع يدي هكذا ثم قال كم هو قلت عناق وصاع من شعير قال فشد يده بيدي وقال كثير طيب ك كثير طيب. ثم ي طيب ر ث نادى بملئ فيه اي نادى باعلى صوته يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا سورا يعني وليمه باللغه الفارسيه ليجامل بها سلمان الفارسي يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا أ ي وليمه فحي هلا إ ل ى بيت اخيكم قال فقلت في نفسي انا لله وانا إ ل ي ه راجعون ي ا ل ل ف ض ي ح ة اهل الخندق مهاجرون وانصار على عناق وصاع من شعير واعتراني من ا ل ح ي ا ة والحرج ما لا يعلم به الا الله ولكن ماذا اقول لرسول الله ثم اخذ ينظر الي وهو يشد يده بيدي ويقول كم هو يا جابر اقول عناق وصاع من شعير فيقول كثير طيب كثير طيب حتى إ ذ ا سار الناس قال انطلق إ ل ى بيتك فقل ل م ر أ ت ك لا تنزلن برمتها عن نارها والبرم ة الوعاء الذي يوضع فيه اللحم نقول القدر ولا يخبزن عجينكم حتى أ ح ض ر قال فانطلقت أ س ب ق ه إ ل ى داهي فلما ر أ ت ن ي أ م عبد الله أ د خ ل وحي د مسرعا قالت هل حضر رسول الله معك قلت نعم ومعه أ ه ل الخندق مما به من الحرج والحياه يفكر تفكيرنا كبشر ب ش ر ماذا يطعم هؤلاء ا ل ماذا يطعم هؤلاء الخلق وكان ع د ة الذين يقومون على الحصر مع النبي ذلك اليوم كما ذكرهم اثنا عشر م ئ ة يعني الف م ي ت ي ن الف م ي ت ي ن على اربع كيلو لحمه و ص ا ع من شعير فقلت لها نعم حضر ومعه اهل الخندق فقالت بك وبك يعني اخذت تلومه وتعنفه ثم تداركت فقالت أ ن ت الذي دعوتهم أ م رسول الله قلت لا والله ما دعوتهم إ ن م ا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت و س أ ل ك ما هو طعامكم قلت بلى قالت لا عليك ف إ ن لرسول الله ا ل ل ي ل ة ش أ ن هذه هي ا م ر أ ة جابر قالت لا عليك يعني اترك الموضوع ارمي عن ظهرك إ ن لرسول الله ا ل ل ي ل ة ش أ ن فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الناس خارج بيتنا بين البساتين فقال أ ي ن برمتكم فقلن ه ي ذ ي يا رسول الله على النار فكشفها فدعا و ق ر أ ما شاء الله له أ ن ي ق ر أ ثم نفس فيها. أي نفخ فيها هكذا وقال أ ي ن عجينكم قلن هو لا يا رسول الله فصنع فيه هكذا بيديه اي ج و ر ه ثم ق ر أ و د ع ا ما شاء الله له ونفس فيه ثم ردد و ع ل ه وقال يا ام عبد الله اخبزي وحين تنضج خ ب ي ز غطي يعني غط الخبز ثم غ ر ف و ا من ا ل م ر ق واللحم فاذا غرفتم فغطو ه ثم اخذ يسعدنا ا يكسر الخبز بمعنى ي ف ت ه يكسر الخبز في ا ل ويقول ع ا او الاناء ء ثم غ ر ر ف من م ا ل فيشرب عليه ي ق س م من ا لا ح م ويغطي ك ل من الخبز ومن الخبز البرمة ويقول لا تضاغطوا اجلسوا ع ش ر ة ع ش ر ة اي لاصحابه ثم يشرف عليهم ويقول كلوا كلوا حتى تشبعوا يعني ما تجاملوش الاكل كثير كلوا حتى تشبعوا يقول جابر فوالذي بعثه بالحق لقد صدر اهل الخندق شباعا بعد منتصف الليل وان عجيننا ليخبز وان برمتنا ل ت ه ط على النار كمائيا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرهم طعاما اي اكل اخر الناس ثم قال يا اما عبد الله أ ر س ل ي إ ل ى البيوت ف إ ن الناس قد جاعوا قالت ف أ خ ذ ن ا نرسل وهو قائم فما أ ن خرج صلى الله عليه وسلم حتى ذهب معه كل شيء الحديث رواه الشيخان و أ ح م د في مسنده والترمذي في سننه واللفظ الذي اخترته لكم للبخاري اطعم الفا و م ئ ت ي ن من عناق لا يجاوز الاربع كيلو م ن اللحمه وصاع من شعير فاذا كان هذا الدعاء المستجاب وهذه ا ل ب ر ك ة والمجد الالهي لرسول الله فما بالنا نحشر خندقا الا ندعو على الاحزاب الا نتحصن ب م ش ي ئ ة الله وقوته ثم لا نصنع من أ م ر الخندق شيئا وندعو على أ ع د ا ئ ن ا أ ج ل لو دعا رسول الله لاجيب الدعوه ولكنه هو ا ل أ س و ة ا ل ح س ن ة الذي يعلمنا ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ثم الاعتماد على الله ونحن قلنا أ ن من خلال ا ل س ي ر ة نحن نرسل إ ر س ا ل ا ت بدروس ن ب و ي ة وقد أ ص ب ح ت والحمد لله ثقتنا بجمهور المستمعين عندنا ث ق ة ع ا ل ي ة وتقييم حسن لا نغمسهم قدرهم على مستوى أ ن ي ق ر أ و ا بين السطور و س ن ا ي ا ا ل خ ط ب ة ما نورده لنصل بهم إ ل ى ما يريدون ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب أ و ل ا ً ثم الاعتماد على الله لم ينتصر ديننا بالدعاء فقط بل ب ا ل أ ح ذ ب ا ل أ س ب ا ب ومن أ س ب ا ب الجهاد والغزو والمعارك مع أ ع د ا ء الله ا ل ق و ة وكان ضرب الحصار حول ا ل م د ي ن ة بخندق لون من أ ل و ا ن ا ل ق و ة التي ي و ا ج بها النبي صلى الله عليه وسلم جموع ا ل أ ح ز ا ب ايات الخندق من هذا اللون كثيره وانا ا خ ت ر ت ه ذ ه ومعها و ا ح د ة ستسمعونها الان لان الروايتين للبخاري اليك ا ل ث ا ن ي ة بلفظ البخاري وسنده عن ابي رافع احد الانصار رضي الله عنهم اجمعين استمر الحفر س ت ة ايام هذا يوم في منتصف الايام كان عند جابر في يوم اخر يقول ابو رافع ر أ ي ت التعب والجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي ت داري فشويت له شويه الشويه ا ايضا تصغير ش ا ب يعني خروف ا صغير فشويت له شويها له ووضعتها بمكتل واتيت بها الى ا ل ج ه ة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله شويه اعددتها طعاما لك فقال يا ابا رافع ناوني ذراعها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع اليمنى من الشاه او من ا ل ذ ب ي ح ة يا ابا رافع ناولني ذراعها قال فناولته ذراعها فقسمه بين اصحابه ثم قال يا ع ب ا رافع ناولني ذراعها فناولته ل أ ن ي اعلم ان الشاه لها ذراعين يمنى ويسرى فناولته فقسمها بين اصحابه ثم قال يا ع ب ا رافع ناولني ذراعها فناولته ذراعا ث ا ل ث ة لا ادري من اين اتت في المكتل فقسمها بين اصحابه ثم قال يا ع ب ا رافع ناولني ذراعها ل ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة فنظرت في المكتل فوجدت ذراعا فناولته ثم قال مرة خامسة يا ع ب ا رافع ناولني ذراعها فناولته ذراعا وقلت بابي وامي يا رسول الله ال ا ل ش ا ت الا ذراعا فنظر الي وقال يرحمك ا لو ل ل ه سكت س ا ع ة لناولتنيه ما طلقته بظل طول من اليوم نطلب منك ا ذراع وتعطيني ط ذراع وبعدين روح رشاتك مع السلامه ذ ا الذي يطعم الناس من الغيب صلى الله عليه وسلم لماذا يعصب الحجر على بطنه ولماذا يحفر بالخندق وينقل التراب في ثوبه ولماذا ي أ خ ذ بالاسباب ويعقد مع اليهود معاهدات ويعتمد في هذه ا ل غ ز و ة في الخندق ان ظهر ا ل م د ي ن ة محمي من بني ق ر ي ط لماذا لانه ي أ خ ذ بالاسباب ويضع الامور في موازينها ونصابها قلنا في خطبتنا ا ل م ا ض ي ة بان ا ل م د ي ن ة م ك ش و ف ة من ا ل ج ه ة ا ل ش ا م ي ة اي التي نحن ندخلها في حجنا وعمرتنا ما بين ا ل ح ر ت ي ن ا ل ش ر ق ي ة و ا ل غ ر ب ي ة عند جبل احد وسلع و ا ل ح ر ت ا ن لا يمكن لجيش ان يجتازهما ا ذ ا هذه ثلاث جهات اما ا ل ج ه ة ا ل ر ا ب ع ة وهي ا ل ج ه ة ا ل ج ن و ب ي ة التي من ج ه ة قباء فهي م ح ص ن ة بحصون اليهود الذين لا يعرفون الا التحصن بالحصون الذين لا يقاتلونكم جميعا كما قال الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا جميعا فاعتمد ي قرى محصنة أو من وراء جدر ف النبي ان بينه وبين بني ق ر ي ض ة عهد ومن بنود هذا العهد اذا اعتدي على ا ل م د ي ن ة او غزاها جيش ف م ن ق ر ي ض مطالبون بالدفاع عنها لانهم سكانها فهم يدافعون عن مدينتهم فهم شركاء في الجوار وحصونهم لا يمكن اجتيازها فهي اكثر من ا ط م و ا ل ا ط م هو ا ل ح ص ن وكلها م ش ب ك ة بالبناء والاشجار فلا يمكن لعدو ان يدخل الى ا ل م د ي ن ة من خلالها و ا ل م ع ا ه د ة تقتضي الدفاع عن ا ل م د ي ن ة يعني ان يشاركوا بالقتال لا ان يسدوا ا ض و ا ب الحصون فقط وكان النبي صلى الله عليه وسلم استنادا لما نقول وتوكلا على الله قد اهمل ا ل ج ه ة ا ل ج ن و ب ي ة لان فيها الحصون وعبد بني ق ر ي ض ة قائم وهو لا نشك أ ن ه أ ع ر ف خلق الله بيهود أ ن ه م لا عهد لهم ولا ذ م ة ولا يفون بوعد ويؤولون كل شيء كما ت ش و ه د و ن ا ل آ ن ف إ ن لهم فهما و ت أ و ي ل ا لبنود اتفاق السلام يفهمونه غير ما يفهمه العالم كله ذلك ل أ ن لهم عقولا غير عقول العالم كله ف إ ن عقولهم م ش ت ر ك ة مع عقول ا ل ق ر د ة والخنازير ل أ ن ه م د خ و ة ا ل ق ر د ة والخنازير هو يعلم أ ن ه لا يؤمن جانبهم ولكنه يعمل بموجب ا ل ا ت ف ا ق ي ة والبلد الذي بينه وبينهم فترك لهم جنوب ا ل م د ي ن ة وانشغل بشمالها بخندق وهناك ح ر ت ا ن إ ذ ا فلننصرف إ ل ى العمل ولنترك ا ل أ م و ر في مقاديرها حيث يشاء الله وكان صلى الله عليه وسلم وهو مع معهم يعمل يروح عنهم ويغذي الايمان في نفوسهم متمثلا ببعض أ ب ي ا ت من الشعر لعبد الله بن ر و ا ح ة يرتجز بها ويكررها لا يقول الشعر لكنه يردده لما فيه من معنى ويرفع به صوته ويكرر آ خ ر ه بلحم ممدود كما قال البخاري و إ ل ي ك ر ص الحديث أ ب ي ا ت من الشعر لعبد الله بن رواحه النبي يكررها فقط اسمع ماذا يقول البخاري ومسلم إ ذ ا الحديث متفق عليه روى البخاري ومسلم كل بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب حتى وارى عني التراب ج ل د ة بطنه وهو يحمل التراب بثوبه ويرتجز ب أ ب ي ا ت لعبد الله بن ر و ا ح ة ويقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ف أ ن ز ل ا س ك ي ن ة علينا وثبت ا ل أ ق د ا م إ ن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إ ذ ا أ ر ا د و ا ف ت ن ة أ ب ي ن ا ثم يكرر أ ب ي ن ا أ ب ي ن ا أ ب ي ن ا فيجاوبه ا ل ص ح ا ب ة أ ب ي ن ا أ ب ي ن ا أ ب ي ن ا إ ذ ا أ ر ا د و ا ف ت ن ة لنا وعلينا أ ب ي ن ا قال ويرتجز بها ويمددها ينشطهم في العمل الحديث متفق عليه الى ان تم عمل الخندق انجز الخندق في س ت ة ايام ولياليها وفي ا ل ل ي ل ة ا ل س ا د س ة وكان قد بقي سلمه ض ي ق ة العرض فيها صخور قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا التراب و ا ل ح ج ا ر ة من جهتها حتى تكون مثل السد وارقبوا عدوكم فاني لا اراهم الا ا ل ل ي ل ة يعني لا ارى انهم م ا ص ل و ن الا هذه ا ل ل ي ل ة فاستعدوا لهم فانهم ان وجدوا ثغره س ل ك و ه ا وقام صلى الله عليه وسلم يجري الاتصالات يجري الاتصالات لتحديد س ا ع ة الصفر لكن لا مع معسكر غربي ولا شرقي ولم يكن عنده بيت أ ب ي ض ي ل ج أ إ ل ي ه بل كان م ل ج أ ه إ ل ى بيت ا ل ع ز ة إ ل ى رب السماوات العلى قام ليله يصلي و أ م ر أ ص ح ا ب ه ب ا ل ح ر ا س ة يقول من كان قريبا إ ل ي ه كسعد بن أ ب ي وقاص والزبير رضي الله عنهما ك ا ن يحرسان خيمته قالوا يصلي ما شاء الله له أ ن يصلي ثم يخرج والليل بارد ويقول من ها هنا يقول سعد خادمك سعد يا رسول الله ويقول الزبير مثلها فيقول دونكم تلك ا ل ث ل م ة فلا أ ر ى القوم إ ل ا يطيفون بها يقولان فنتوجه فنرى خيل قريش فنتوجه حول تلك السلمة فنرى ع ب ا د ة ويصلي وقائد عسكري يدير ا ل م ع ر ك ة في آ ن واحد فلما كان النهار قريش تطيف بالليل فترى خندق ما عرفت ما الخبر وصلوا ليلا حتى إ ذ ا كان النهار وانجل الصبح وارتفعت الشمس نظروا والى الخندق يحول بينهم وبين ا ل م د ي ن ة قالوا هذه م ك ي د ة ما كانت العرب لتعرفها فقال رجل ان معه فارسي لعله هو الذي اشار عليه يعني سلمان فاخذوا يطيفون بالخندق ليرون ف س ح ة او ث غ ر ة يقفزون منها الى داخل ا ل م د ي ن ة وهكذا فعل فلقد اجبر خيله و ا ق ح م ه ا ث ل ا ث ة منه م رجل اسمه عمرو بن عبد ود ن العامري رجل كبير مسن في قريش ولكنه بطل معدود فيها كان قد قاتل اقتال الابطال يوم بدر وارتث واثبتته ا ل ج ر ا ح ة فلم يشهد احد فخرج الى ا ل خ ل ق وكان قد حرم على نفسه الدهن يعني ان يطيب شعره وان يسرحه من يوم بدر حتى ي أ خ ذ ب س أ ر ه لبدر من المسلمين وقد مضى على بدر عامين وهذا الثالث فنحن في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة ل ل ه ج ر ة فجاء زائر ا ل ر أ س معلما بعلامه مميزه وقد اقسم وسمعت اهل م ك ة بيمينه انه لن يرجع حتى ي ث أ ر لقتل بدر فكان اول ما اقحم فرسه وتجاوز الخندق فلحقه عكرم بن ابي جهل ولحقه عبد الله بن نوفل ث ل ا ث ة الذين اقتحموا الخندق رجعوا بخيلهم وكروا رجعوا وكروا فاكرهوها فقفزت فوصلوا ا ل ث ل ا ث ة حاول اناس من بعدهم فسقطوا في الخندق اما هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة على ر أ س ه م عمرو بن عبدود ن العامري جال بخيره في ا ل س ب خ ة ونادى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ل ل م ب ا ر ز ة فلما نادى قام على التو والفور علي بن ابي طالب عمرو بن عبدود بطل مغوار الكل يعرفه والعمر اعطاه ح ي ك ة وتجارب في القتال وعلي بن ابي طالب في الثالث والعشرين من عمره في ا ل خ ا م س والعشرين من عمره فقام ي م ت ب ل ل ع ر قام على التو والفور وقال خلي يا رسول الله ان اقوم لعبد مد قال قم يا علي فقام علي فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه اي حمل سيف النبي ثم اخذ ق ط ع ة من قماش وعممه بها عمم النبي ر أ س علي بن ابي طالب ب ق ط ع ة من قماش ثم قال له قم وعلى ب ر ك ة الله فقام علي على ب ر ك ة الله روى بعض كتاب السير و أ ص ح ا ب ا ل س ن ة عندما قام علي وهو يرتجز وستسمع رجزه الان قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قام ا ل إ ي م ا ن كله إ ل ى الكفر كله لقد قام الايمان كله الى الكفر كله فكان علي يرتجز هذه الابيات وهو مقبل على ع م ر بن عبدود يقول له لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز اي انت تنادي للبراز ها انا قد قمت لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو ن ي ة وبصيره إ ن م ا الاعمال بالنيات ذو ن ي ة إ ي م ا ن ي ة وبصيره والصدق من خير الغرائز أ ي الطبائع فنحن صادقون وصدق الله في و ص ف ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليت أ م ت ن ا تصدق الله م ر ة فيما عاهدت او قطعت من عهود رجال صدقوا ما ع ا ه د ا ل ل ه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ذو ن ي ة وبصيره والصدق من خير الغرائز اني لارجو ان اقيم عليك ن ا ئ ح ة الجنائز يعني النسوان اللي نوحوا عليك لما يصلهم ا خبرك اني لارجو ان اقيم عليك ن ا ئ ح ة الجنائز من ض ر ب ة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز اي عندما تكون المصائب يذكر مقتلك يا عمرو بن عبد المد فلما دنا منه علي قال له يا ع م ر بلغني انك ان دعيت الى و ا ح د ة من ثلاث اخترت احداها لا ريب يعني ما خيرت بين ثلاث الا اخترت و ا ح د ة قال اجل وما زلت قال فاني ادعوك الى ان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله فتصبح منا لك ما لنا وعليك ما علينا هذه اخلاق القتال عندنا دعاه للاسلام اولا فقال عمرو اخر عني هذه يا ابن اخي ملوش فيها نصيب اخر هذه عنه قال اذن ف ا ل ث ا ن ي ة قال وهي قال ان ترجع من حيث اتيت وتدعو قومك للرجوع وتنتظر ب م ك ة فان كان محمد صادقا من عند الله عزه عزكم والا فكان لكم ما تريدون واصيب بيد غيركم لانه من قريش قال هذا ما لا تتحدث به نساء قريش وقد اقسمت قبل ان اخرج فلا ارجعن الا منصورا او محمولا فما ا ل ث ا ل ث ة هو ع م ر تعجل فما ا ل ث ا ل ث ة قال ا ل ث ا ل ث ة البراز يعني ان ابارزك قال وهذه ما كنت اظن ان احدا من العرب يرومني عليها ما كنت اتصور ان واحد يتحداني فيها ي ط ل ب ن ي اليها من انت يا فتى قال انا علي بن ابي طالب ا بن عبد المطلب ا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ع م ر يا غلام ان اباك كان صديقا لي واني اكره ان اهري قدمك فان في اعمالك من هو اسن منك قال ولكني يا عمرو ابغض الكفر فيك وابغض الكفر في كل, في كل كافر واني والله احب ان اهري قدمك فغضب عمرو فنزل عن فرسه وعقرها اي ضرب قوائم هذا السيف ايلانا انه لن يفر ثم سل سيفا ك أ ن ه ش ع ل ة من النار وتقدم مغضبا و ع ل ى سيفه الى ر أ س علي بن ابي طالب فتلقاه علي بالدرقه ة ما يقال ل الترس فتلقاه بالدرقة يعني ليس الترس من معدن ترس من جلد مقوى فتلقاها ب ا ل د ر ق ة فاثبت سيف ع م ر في ا ل د ر ق ة فلم يستطع سحبه م ر ة اخرى وهنا عاجله علي بيمينه وسيفه على حبل عاتقه فالقاه الى الارض قتيلا فلما سقط عمرو كبر الناس فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان ع ل ي قد قتل عمرو ر ج ع علي وبيده سيفه, سيفه تقطر منه دماء عمرو ل ا يحمل شيئا غيرها فقام له ا ل ص ح ا ب ة وقالوا يا علي اما بلغك ان على ع م ر بن عبد ود درعا يضرب بها المثل في العرب ليس هنالك مثلها فلم ا لم تبزه إ ي ا ه ا أ ي لم ا لم تسلبه ف أ ط ر ق علي ووجه الحديث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله حينما ضربته فسقط على ظهره استقبلني بسوءته فكرهت أ ن أ ن ظ ر إ ل ي ه كرم الله وجهه ترك ا ل س ل ب ب ش ا ن ما يطلعش على عورته فعندما قتل عمرو ولى الاثنان الاخران هروبا اما ع ك ر م ة فاراد ان يتخفف مما معه من السلاح حتى يكون انشط للفرس هروبا فالقى رمحه وترسى ه لانها تعيطه ل ق ر م حتى ه و قفز عن الخندق راجعا واما عبد الله بن نوفل فادركه الزبير رضي الله عنه فعلاه بالسيف عند عاتقه فقصه نصفين حتى وصل السيف الى ظهر الفرس فقصها نصفين ف س أ ل ه ا ل ص ح ا ب ة ما هذا السيف يا جبير قال والله انها ليس السيف انها الساعد باذن الله اي ذراعي ت ي فعلت هذا الفعل وليس السيف لو كان سيفي مع غيره ما صنع هذا فقصه وفرسه باثنتين وانشد حسان يهجو ع ك ر م ة لانه كان من فرسان قريش ا ل م ع د و د ة ا ن ش أ له ابياتا ث ل ا ث يصف بها فراره ويعلم قريش ا ما الفرق بين الرجال فقال فر والقى لنا رمحه مش بس ورمان حرب فر بس نصداحه كمان ليت ق لنا ل رمحه ك ع ك ر م ة لم تفعل ووليت تعدو كعدو الظليم الظليم ذكر النعامه ووليت تعدو كعدو الظليم ما ان تجور عن المعدل يعني مش بغير هدفك دوري ولم تلق ظهرك مستانسا يعني ما طلعتش ولا مره وراك ولم تلق ظهرك مستانسا كان قفاك قفا فرعلي والفرعل ابن الضبع الصغير فهجاه بهذه ا ل أ ب ي ا ت وعندما كان هذا الحال مع الذين استطاعوا أ ن يقتحموا الخندق ماذا يكون حال بقيتهم أ ق ا م و ا شر مقام حول الخندق ينتهزون ف ر ص ة للتراشق بالنبل س ا ع ة أ و م ح ا و ل ة الدخول والتسلل س ا ع ة وكل هذا يردهم النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه حتى أ ن ه م شغلوا النبي يوما وهم يحاولون أ ب و سفيان وخالد بن الوليد وصفوان بن أ م ي ة وعكرم بن أ ب ي جهل يحاولون ان ي ل ج ا ل خ ن د ق م ر ة أ خ ر ى ويرموهم بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يردونهم بالنبال و ا ل ح ج ا ر ة حتى فات المسلمون ص ل ا ة الظهر والعصر والمغرب حتى غ ر ب ت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن ا ل ص ل ا ة الوسطى م ل أ الله بيوتهم وقلوبهم نارا ف أ م ر أ ن يؤذن ف أ ذ ن بلال ف أ ق ا م فصلى الظهره ثم أ م ر ه أ ن يقيم ف أ ق ا م فصلى العصره ثم أ م ر ه أ ن يقيم ف أ ق ا م فصلى المغرب ثم أ ق ا م فصلى العشاء بالتوالي هكذا في وقت واحد جمهور العلماء على انها لم تكن قد نزلت ص ل ا ة الخوف في المعارك بعد فرجالا او ركبانا صلوا الصلوات الاربعه في وقت واحد وما زال الحصار وقد دام بضع وعشرين ليله ة ب ع ض م وبعضهم من المدينة فعندما اوصلها الى الشهر وبعضهم بدأ من العشرين وواحدة نقول وعشرون ليلة الحصار نقول وعشرون حول المدينة فعندما رأوا ليلة ذلك بدأ بضع وطالت بهم ا ل أ ي ا م ماذا كان من يهود ف إ ن الذي ح ل ف ا ل أ ح ز ا ب وجمعها وخرج بها حيي بن أ خ ط ب رئيس ب ن النضير كان له دور هنا و أ ص ب ح عليه لزاما فقد توجه إ ل ى كعب بن أ س د كعب بن أ س ي د رئيس ب ن ق ر ي ض ة الذي ي ح ل ي ظهر المسلمين وظهر ا ل م د ي ن ة اتاه ليراوده في نقض العهد لو تطرقت الى قصتهما وكيف ا س تم ط ا ع نقض العهد وكيف بلغ الخبر الى النبي تطول منتهى نتن الخطبة ولا وهي وعن يهود وعن نصل الى الحديث الى العشرين ارجعها جمعة قادمة قريضة حديثنا عن قرن كيف ل ه ا ف خطبة واحدة ان شاء الله تعالى م و ع د ن اقتحم عن عن الجمعة الحديث ا ل يهود ا د ادعوه م ة ن م موقنون ق بالاجابة ا كيف ت بعض فرسان قريش هذا الخندق وكيف ردهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم من قتل وفر من فر فاقامت قريش بشر مقام لا هي ق ا د ر ة على اقتحام الخندق ولا هي م س ت ع د ة لحصار طويل لم يكن في حسبانها فكانت تظن انها ج و ل ة تستغرق يوما او يومين ت س ت أ ص ل فيها ش ا ف ة المسلمين اما وقد فوجئت بما هو كائن فاقامت بشر مقام وكان المسلمون بتوجيه من نبيهم صلى الله عليه وسلم قد حصدوا زرعهم قبل أ ن ينضج فادخلوه داخل ا ل م د ي ن ة فلم يتركوا خارج الخندق شيء حتى ترعاه ا ل إ ب ل أ و خيلهم فكاد أ ن يهلك عندهم الخف والحافر فلا قوت ل إ ب ل ولا لخيل ولم يكونوا قد حملوا معهم من ا ل أ ع ل ا ف ما يكفي اعتمادا على أ ن ه م سيرعوا إ ب ل ه م وخيلهم وماشيتهم في زروع ا ل م د ي ن ة فتحرك هنا ر أ س الشر والمدبر لهذه ا ل غ ز و ة من ا ل أ ص ل حيي بن أ خ ط ب حيي بن أخطب رئيس ب ن النضير يهودي عريق في ا ل ل ع ن ة ا ل م ن ص ب ة عليهم جميعا من الله لقد غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير وعبد الطاغوت فكان عمود خ ي م ت ه م في هذا كله حيي بن اخطب هذا حيي بن اخطب هو الذي حزب الاحزاب وهذا ر أ ي ه موقفه من النبي من اول يوم راه فيه وكان اعلم يهود بكتابهم مع احبارهم فهو اليوم مع الاحزاب فعندما ر أ ى الامر كذلك وهو الذي حزبهم انطلق ليلا الى حصن بني ق ر ي ض ة والذين اشرنا انهم يحمون ا ل م د ي ن ة بحصونهم و آ ط ا م ه م وتشبيك بساتينهم من ا ل ج ه ة ا ل القبل ق ب ل ي ة أي ا ل م ع ا ك س ة للخندق تماما ا ل م ق ا ب ل ة له ف ا ل م د ي ن ة بين ح ر ت ي ن ش ر ق ي ة و غ ر ب ي ة ومن ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة خندق حولها فلم يبقى مدخل إ ل ا من بني ق ر ي ض ة و إ ذ ا أ غ ل ق و ا حصونهم وعملوا بمعاهدتهم فلا يسمح لاحد ان يجتاز حصونهم كانت المدينه في امان فانطلق حيي إ ل ى بني قريضه وسيدها آ ن ذ ا ك كعب بن اسد فطرق حصنه فلما سمع كعب بحيي اغلق باب حصنه دونه وقال حيي انه رجل مشؤوم وكلهم شؤم فطرق بابه وناداه افتح يا, افتح يا كعب قال ويحك يا حيي دعني فيما انا فيه فانك امرئ مشؤوم قال ويحك افتح لي اكلمك هذا يقول له ويحك افتح وذاك يقول ويحك دعني س ا ن ت ب ه حيي انه لا يمكن ان يفتح الا اذا اثار حفيظته واستفزه فقال يا كعب والله ما اغلقت بابك دوني الا خوفا على جشيشتك ان اكل معك منها و ا ل ج ش ي ش ة طحين القمح يطبخ باللبن مع اللحم بما يماثل ا ل م ن ص ف عند العرب اليوم قال ما اغلقت بابك في وجهي الا خوفا على ج ي ش ش ت ك ان اكل معك منها فاثار ح ف ي ظ ة الرجل وخشي ان ينسب الى البخل فقام ففتح له الباب لعل البعض يقول ما لنا ولهذه الدقائق انطلق بنا الى المهم لتعرفوا كيف كيد اليهود حتى لبعضهم استطاع بهذا الاسلوب ان يجعله يفتح الباب بعد ان كان معتصما لا يريد ان يقابله نسبه الى البخل فينسبوننا الان الى الغدر وعدم احترام حق الجوار و ا ل ض ي ا ف ة فنقيم الدنيا ولا نقعدها على انفسنا, على انفسنا ففتح له كعب بن اسد فقال له حيي ويحك يا كعب لقد جئتك بعز الدهر وبحر طام جئتك بقريش على سادتها وقادتها حتى أ ن ز ل ت ه م مجمع ا ل أ س ي ا ل أي طرف المدينة وجئتك بغطفان ومن معها بقادتها وسادتها حتى أ ن ز ل ت ه م سفح احد وقد عاقدوني وعاهدوني جميعا عشرة آلاف أ ل ا ي ض ر ح و ا حتى ن س ت ق ص ل محمدا ومن معه ثم أ ن ت تغلق بابك في وجهي قال يا حيي انك رجل مشؤوم وماذا جنيت على قومك ب ا ل أ م س ل أ ن ه سيد ب ن النضير الذين أ ر ا د و ا أ ن يغدروا بالنبي فيلقوا عليه ص خ ر ة وهو ضيف عندهم هم يلقوا ص خ ر ة على النبي ه و ضيف عندهم و إ ح ن ا لازم نحترم كل ضيف ولو كان س ر س ر ي مخنث ل أ ن هذه صفاتنا احترام أ م ا صفاتهم الغدر بهمش ماذا جنيت على قومك ب ا ل أ م س والله ما أ ر ا ك إ ل ا جئتني بذل الدهر وبجهام قد اهريق م ا ء ه اي بسحاب لا ماء فيه ولا مطر فهو يرعد ويبرق فلا شيء فيه يعني ا ل ع ش ر ت ل ا ف ا لجبت ل ي ل ي ا ه م ما فيهم خير ما دام يعادون محمد لانه يعرف انه نبي اذا انت تريد ان تعادي الله فمن يستطيع على حرب الله فما زال حي بكعب يفتله في الذروه والغارب وهذا مثل عند العرب يضرب للابل عندما تستعصي فاستعير هنا كيف اقنع حيي كعب يفتله في الذروه والغارب اذا استعصى البعير على صاحبه اخذ ما بين غاربه من عنقه الى ذروه سنامه وهو يحك له تلك منطقه يستلذ البعير عندما تدلكه فيها فيسترخي وينقاد يعني ما زال حيي ي ح ل ا ل أ م و ر لكعب حتى لان له ووافقه على نقض العهد قال أ ن ق ض عهدي و أ ك و ن معكم بشرط ما هو شرطك قال أ ن تكون معي في حصني يصيبك ما يصيبني قال لك هذا فبرئ من عهد محمد واعطى لحيي بن اخطب ما يريد على ان تدخل الاحزاب من جهتهم فالخندق يحصر المسلمين دون ان يحصرهم احد وليس هناك منفذ الا هذه ا ل ج ه ة تدخل منها الجيوش فتصبح المسلمين جميعا بين حجري رحى الخندق يحصرهم فلا فرار والجيوش تدخل مدينتهم وهم خارج بيوتهم و آ ط ا م ه م لا يستطيعون التحصن إ ذ ا لا ملاذ لهم أ ب د ا خ ط ة لو ن ف ل ت لا قدر الله وما قدر الله لها أ ن تنفذ لكانت ا ل ق ا ض ي ة على المسلمين في مدينتهم واطمان حيي لما أ ن ج ز وذهب يبشر قريش ولحكمه الله سبحانه و تسرب تسرب أخ تسربت ع ا ل ى ت اخبار هذه ا ل م ؤ ا م ر ة الى النبي والمسلمين فزلزلت الارض تحت اقدام ا ل ص ح ا ب ة ولا اريد ان استرسل لكم بوصفهم فاني اختار وصفهم من قول الله تعالى الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا اظن مسلما سليم ا ل ع ق ي د ة يعتقد ان الله يبالغ اذا اراد ان يصف قوما وهم اصحاب نبيه الذين رضي عنهم ورضوا عنه فاسمع ماذا يقول الله في وصف ا ل ص ح ا ب ة عندما بلغهم الخبر يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا الخطاب للنبي ومن معه من المؤمنين انذاك ومخاطبون به إ ل ى قيام الساعه ة يا ي أ اذ ا ل ي عليكم ن آمنوا نعمة اذكروا الله إذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا عندما ذكر ا ل ن ع م ة قدم ا ل ن ت ي ج ة و ا ل م ح ص ل ة التي كانت آ خ ر ا ل غ ز و ة في أ و ل آ ي ة ثم عطف ا ل أ ح د ا ث عليها ا ل آ ي ا ت التي ت ق ر أ من س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب بدءا من ا ل آ ي ة ا ل ت ا س ع ة إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم من ج ه ة ا ل أ ح ز ا ب ومن ج ه ة بني ق ر ي ض ة إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم والمقصود أ ن ه م حاصروا ا ل م د ي ن ة من كل ج ه ة إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر الله يصف ا ل ص ح ا ب ة ب أ ن أ ب ص ا ر ه م قد زاغت يعني بطل يشوف إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر من ش د ة الهم والخوف ك أ ن قلب الرجل عند حلقه يريد أ ن يخرج من صدره اذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الله يشبه ا ل م د ي ن ة و ا ل ص ح ا ب ة ك أ ن م ا ضربها زلزال شديد لا يستقر فيها شيء على آ خ ر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا أ ل م يبشرهم في ح ف ل الخندق بفتح فارس والروم وبلاد اليمن فنجم النفاق بماذا بشركم والان لا يستطيع احدكم ان يخرج لقضاء حاجته واذ قالت ط ا ئ ف ة منهم يا اهل ي س ر ب لا مقام لكم ط ا ئ ف ة من المنافقين قالت يا اهل ي س ر ب ولم يقولوا يا اهل ا ل م د ي ن ة سموها باسم الجاهليه لانه في ح ا ل ة الفزع والخوف لم يستطيعوا ان يتقنوا دور النفاق فنجم النفاق على صورته ا ل و ا ض ح ة يا اهل يثرب لا مقام لكم شو بالسوهون قاعدين لا مقام لا لكم فارجعوا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة ان يريدون الا فرارا أقف عند هذه الآيات حتى نواصل وصف المشهد تماما هناك وهذه ا ل آ ي ة التي وقفنا عليها انتبهوا لها لقد قال سعد بن معاذ رضي الله عنه ك ل م ا ت هذه ا ل آ ي ة قبل أ ن تنزل فنزلت ا ل آ ي ة م و ا ف ق ة لكلماته عندما أ ر ا د فريق منهم أ ن ي س ت أ ذ ن و ا وقالوا للنبي ان بيوتنا ع و ر ة ونخشى من يهود على ذرارينا ف أ ذ ن لنا أ ن نحمي ظهركم في ا ل م د ي ن ة لينسحبوا من موقفهم في الخندق فاذا دخل الاحزاب يقولوا نحن مش مع المسجد نحن في بيوتنا هاي اللي ب ح ا ر ب و ك و هناك وهم النبي ان ي أ ذ ن لهم لانه صلى الله عليه وسلم امام اهل الصدق فاذا قال صدق واذا قيل له صدق يحملهم على ظواهرهم ويدع و سرائرهم لله فقام سعد وسمع بالخبر فجاء وقال السلام عليك يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليك والله هذا ش أ ن ه م معنا ما لقيتنا م ص ي ب ة او ا ز م ة في حياتنا الا الخذل عنا لا تصدقهم يا رسول الله والله بيوتهم ما هي ب ع و ر ة إ ن يريدون إ ل ا ف ر ا ر ة فنزلت ا ل آ ي ة وما هي ب ع و ر ة إ ن يريدون إ ل ا ف ر ا ر ة تصديقا ل م ق ا ل ة سعد و أ ل ف ت ا الأنتب... ل أ ن ظ ا ر من ا ل آ ن كونوا معي تماما إ ذ ا ما ذكرت سعد وانتبهوا لكلماته ودوره في هذه ا ل غ ز و ة وانظروا كيف جاءت ا ل غ ز و ة كما يريد سعد بن معاذ تماما و ك أ ن سعد ا هذا كان في دعائه يمي ل على صفحات القدر والله السميع البصير مستجيب ويقول لملائكته نعم دونوا ما يقول سعد ونفذوه تماما ف ك أ ن غ ز و ة الخندق كلها كانت لسعد بن معاذ انتبهوا معي تماما سرى الخبر الى النبي وكان هذا حال اصحابه فاراد النبي ان ي س ت و س ق لعلها ش ا ئ ع ة لتوقع الوهن والضعف في صفوف المؤمنين يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فقال لسعد بن معاذ وسعد بن ع ب ا د ة لان اليهود حلفاؤهم في ا ل ج ا ه ل ي ة وبالذات هنا ث ب ن و ا ط ر ي ض ة الذين نتحدث عنهم هم حلفاء سعد بن معاذ فقال انطلقا سعد بن معاد وسعد معاد بن بن الانصار عبادة سادة الأنصار. انطلق ف ا س ت ط ل ع لي الخبر فان كان الخبر صحيحا وقد نقضوا عهدهم فالحنوا لي لحنا افهموا ولا تفتوا في اعضاض الناس وان كان غير ذلك فجهروا به على الملا فانطلق السعدان ي رضي الله عنهما حتى اتيا بني ق ر ي ض ة فردوا عليهم من وراء حصونهم لم يفتحوا لهم بابا فكلماه فقال كعب سيد بني ق ر ي ض ة صاحب العهد الذي قال بالامس لحيي بن اخطب ويحك دعني على ما انا عليه فاني لم ار ى من محمد الا وفاء وصدقا فلماذا اركض عهدي فعندما اغراه كما قلنا بفتله بين ا ل ذ ر و ة والغارب اننا نستريح منه ومن دينه ومن اتباعه ثم نعود س ا د ة يثرب اغراه بذلك فنقض عهده هذا الذي يقول ما ر أ ي ت من محمد الا صدقا ووفاء اسمعوا ماذا يرد على سعد بن معاذ وهو حليفه في ا ل ج ا ه ل ي ة لتعرفوا كم يرعى اليهود العهود والمواثيق وكم ي ح ت ر م ا ل ح ل ف ا ء والاصدقاء و ي ح س ن ا ل ج و ا ر وها انتم تجنون ثمار حسن الجوار كل يوم بهم فقال كعب هذا لسعد من محمد قال ويحك محمد رسول الله قال ومن قال لك انه رسول الله ليس محمد ا ل رسول ولا نعرف محمد وليس بيننا وبينه عهد منذ متى نعاهد محمدا فاثار ح ف ي ظ ة سعد فتشاتما فقال له سعد بن ع ب ا د ة وقيل اسيد بن حضير كان معهم ثالث فقال يا سعد وكان الذي يكلمهم سعد لانه حلفوه فهو اولى بمخاطبتهم قال ما بيننا وبينهم اربى من ا ل م ش ا ت م ة دعك من مشاتمتهم الان فقال سعد بن معاذ حينما سمعهم ينالون من رسول الله و ي ش ت م و ن وينكرون ان كان يوما بينهم وبين محمد عاد كان في سعد حده ولا يخلو مؤمن من حده ولكنها ضمن حدود الله قال سعد لكعب ولبني ق ر ي ظ ة كلهم اسمعوا هذه الكلمات وانظروا كيف كانت ن ه ا ي ة ا ل غ ز و ة كما يقول سعد تماما ولا يزال الحصار في اوله ان هي الا ب ض ع ة ايام وقد دام الحصار نيفا عن عشرين ل ي ل ة اوصلها بعض كتاب السير الى شهر لا زلنا في الايام الاوائل يقول سعد بن معاذ لبني ق ر ي ض ة مخاطبا كبيرهم كعب بن اسد يا ا خ و ة القرده والخنازير وما نتن قرن العشرين الا من س ل ا ل ة اولئك القرده والخنازير يا ا خ و ة القرده والخنازير اني لارجو الله ان يهزم الاحزاب وحده إ ن ي ل أ ر ج و الله أ ن يهزم ا ل أ ح ز ا ب وحده فينقلبون بغيظهم لا ينالون خيرا و إ ذ ا ما سمعتم ا ل آ ي ا ت تجدوها كما قال سعد ولم تكن قد نزلت بعد إني أن فينقلبون ينالون يهزم خيرا لأرجو الله أن يهزم الأحزاب وحده فينقلبون لا وحده ويغني الله عنكم نبيه يعني مش ب ح ا ج ة لكم ت ن ص ر و ن ه ثم نسير اليكم فنحاصركم في جحوركم هذه فتنزل على حكمنا بعد ان ينقلب الاحزاب سنسير اليكم ونحاصركم فتنزل على حكمنا ثم انقلب السعد سعد بن معاذ وسعد بن ع ب ا د ة وسيد بن حضير انقلبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علموا ح ق ي ق ة خبر ا ل خ ي ا ن ة ونقض العهد فتكلم سعد بن ع ب ا د ة لان سعد بن معاذ كان محتدا منفعلا فاشاروا عليه الا يتكلم فتكلم سعد بن ع ب ا د ة بعد ان سلم على النبي وقال عضل والقاره يا رسول الله عضل والقاره كلمتين تذكرون هذا الاسم عضل والقاره الذين غدروا باصحاب النبي يوم الرجيع قال عضل والقاره يا رسول الله اي كغدر ي عضل والقاره و ج ل س فعلم النبي انها ا ل خ ي ا ن ة والغدر ونظر في وجوه اصحابه فاذا هي قد توجهت اي تغيرت و ب د أ ت تتلون فقال لا مجاملا ولا س ي ا س ة ك ذ ا ب ة خداعه كالتي نسمع ونرى في زماننا لا قال وهو النبي الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى هنا ا ز م ة وهنا م ح ن ة يجب ان يعطيهم ح ق ي ق ة ا ل ن ه ا ي ة والمصير قال الحمد لله والله اكبر ا ب ش ر يا معشر المؤمنين والذي نفسي بيده اني لارجو لا ان اطوف بالبيت واستلم مفاتيحه يعني كل الأحزاب اللي بره ثم تؤخذ كنوز كسرى وقيصر فتنفق في سبيل الله هذا هو الايمان لان الله قد اطلعه فهو لا يعلم الغيب بنفسه ولان نبينا قد اطلعنا على نتائج الغيب في زماننا من خلال ما اطلعه الله ف ا ل م س أ ل ة اذا م س أ ل ة ايمان او عدم ايمان و س ن أ ت ي إ ل ى ما أ ط ل ع ن ا عليه النبي وما ينتظرنا في زماننا رغم كل ما ترون من ش د ة وذل وهوان و س ا ء كغساء السيل لا أ ر ي د أ ن استعمل إ ل ا أ ل ف ا ظ ا قد وردت بنصوص إ م ا آ ي ة أ و ق ر آ ن حتى إ ن حسبنا و وروجعنا نقول كما قال ربنا وقل الحق من ربكم فما جاء في ا ل ق ر آ ن حق وما جاء على لسان النبي حق وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ا ومن شاء فليكفر ا الحمد لله الحمد لله ان كل مؤمن يعلم ماذا اعد للكافرين سلاسل واغلال وسعير فنحن نؤمن و إ ي م ا ن ن ا والحمد لله ب م ع ر ك ة الحجر والشجر التي تنتظرنا ونعد رجالها وجنودها من خلال ا ل س ي ر ة نؤمن بها ك إ ي م ا ن ن ا ب أ ن هذا اليوم ا ل ج م ع ة و أ ن ن ا في صلاتها و أ ن ي عبد الله عبد القادر أ ق ف على منبر مسجد ع ا ئ ش ة بل واشد ايمانا متى ان الله لا يعجل ل ع ج ل ة احد ترونه بعيدا ونراه قريبا فبشر النبي اصحابه ثم تغشى بردائه واضطجع ة ا ض ط ج ا ع ة ط و ي ل ة يناجي بها ربه و ي ه ي ئ بها قلبه لانقاذ المؤمنين من هذه المحنه فان المرجع الذي يرجع اليه النبي كان دائما هو الله ي أ خ ذ التعليمات من هناك واستمر حال المسلمين بما وصفهم الله في ا ل ق ر آ ن الكريم الابصار زائغه ب ش د ة الخوف والهم لا يرى الانسان ماذا امامه القلوب ترتجف وتبلغ الحناجر والارض تميد من تحت ارجلهم ك أ ن م ا يعيشون زلزالا لا ينتهي والاحزاب ينتظرون ق ر ي ض ة اي بني ق ر ي ض ة اليهود ليحددوا يوما يقتحمون به ا ل م د ي ن ة و ل ح ك م ة يريدها الله لتجري الامور وفق مراده لم يتعجلوا ذلك اليوم فاصبحوا مطمئنين ان ا ل م د ي ن ة في ق ب ض ة يدهم هنا احداث لابد ان نذكرها لان م ق ا ب ل ة بني قريض والقضاء عليهم واستمرار ح د ي ث كما وعدتكم عن يهود الى يومنا المشهود الذي نحن فيه والى غدنا المنتظر يجب ان يكون متناسقا بعد ان تنجلي غ ز و ة الاحزاب فما زال الاحزاب مرابطون لن نترك الاحزاب وكيف انتهت ا ل م ع ر ك ة لنتعجل خبر اليهود فما كانت غ ز و ة بني ق ر ي ض ة الا بعد ان انهزم الاحزاب لنعرف كيف انهزموا ففي هذه ا ل م د ة اصبح الاحزاب حلفاء بني ق ر ي ض ة وبني ق ر ي ض ة حلفاء الاحزاب والمسلمون اصبحوا في ق ب ض ة يدهم كما هم يتصورون فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب كل ل ي ل ة ث ل ا ث م ا ئ ة من ا ل ص ح ا ب ة بقاده شجعان يحرسون بيوت ا ل م د ي ن ة لانه عندما خرج الى الخندق جعل النساء و ا ل ذ ر ي ة في اطم لحسان بن س ا ب ت ومعنى القطم الحصن فهو يخشى من غدر اليهود لانهم لا يتورعون لا يتورعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اني لاامن على النساء و ا ل ذ ر ي ة من غدر ي ه و د فاصبح يرسل كل ل ي ل ة ث ل ا ث م ا ئ ة صحابي ب ق ي ا د ة فرسان شجعان يكبرون في طرقات ا ل م د ي ن ة وبين البيوت ليعلم اليهود ان هنالك من يحمي النساء والذريه فاذا طلع النهار رجعوا واوصى النساء وعلى ر أ س ه ن ع م ة المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد ان ل ل م ط ب اذا عرض لكم شيء فالمع لنا بسيف في النهار بنشوف السيف بس بالليال من نشوفه بالليال النهار من بس إ ذ ن بالليل نرسل م ن ي ح ر س ق ن وفي النهار إ ن أ ح س س ت ن بشيء ف أ ل م ع ن لنا بسيف فيرى الجنود أ ن سيفا يمر يلمع في الهواء من الحصن يعلم أ ن ه قد اتاه النشر فكانوا يذهبون ليلا ويعودون نهارا ا ل ص ح ا ب ة يحرسون ا ل م د ي ن ة وقدر الله ل أ ن ت أ ت ي ا ل ب ش ا ر ة ا ل أ و ل ى في خ ي ب ة بني ق ر ي ض ة والاحزاب م ع ي اثناء هذه الليالي والحراسات قال ابو سفيان لحيي بن اخطب يا حيي هلك الخف والحافر لم يبق في الارض ما ترعاه ا ب ل ن ا ولا خيلنا فهل عند صاحبك كعب ما يزودنا به من علائف لم نكن نتوقع هذا الحصار الطويل قال اجل فارسل ن ط ل حلي الى ق كعب ب و خ ه فيه بحاجة فحكم فحكم فقال المال ما لكم فحكم فحكم فيه كما تشاء قريش ر ف لكم اليهم ا عشرين بعيرا مع عشرين رجل من قريش يحمون هذه ا ل ح م و ل ة عشرين بعير يعني تقول عشرين شاحن من شاحنات اليوم من تقول بحسب تغير الزمن عشرين بعيرا حملت تمرا ل ي أ ك ل ه الرجال وتبنا وشعيرا للدواب وخرجت هذه ا ل ق ا ف ل ة حملت ليلا بغلس وانتظروا اسراقه الصبح ليسيروا فعندما خرجوا من وراء الحصن يريدون طريق واد ي العقيق لياتوا من وراء ا ل ح ر ة ا ل ش ر ق ي ة كان انصراف ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وقيل كان انصراف عشرين رجلا غيرهم كانوا قد اتوا ليدفن ميتا لهم من بني عامر بن عوف فالتقوا مع هذه ا ل ق ا ف ل ة فناجزوها حتى جرحوا من فيها وهرب الباقي فاغتنموا هذه الحمول ك ا م ل ة وساروا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكل الجنود التمره وتزودوا بالشعير والتبن ي لدوابهم فكانت غ ن ي م ة بلا قتال استبشر بها المؤمنون ولما بلغ الخبر الى ابي سفيان لانه القائد العام لقوات الشرك في الاحزاب قال ان حييا لمشؤوم لم ت أ ت ن ا من ا ل ح م و ل ة شيء وخسرنا الاباعره ف إ ذ ا رجعنا على اي شيء نتحمل ما عراه إ ل ا قطع بنا فكانت ا ن ذ ا ر ة سر لهم فما زال النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه يحرسون خندقهم خ ش ي ة ان تغير خيل قريش عليهم فلما خسروا تلك ا ل ق ا ف ل ة بات النبي تلك ا ل ل ي ل ة وهو يدعو ربه ب أ ن يصرف عنه ا ل أ ح ز ا ب فقد طال الحصار واشتد البرد وغدر بني ق ر ي ب ة متوقع أ ن ينفذ في كل س ا ع ة فكما وصفه أ ص ح ا ب ه وزوجه أ م سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها إ ذ كانت معه في الخندق يعتقدن ل ي ل ة أ م س ل م ة و ل ي ل ة ع ا ئ ش ة قالت قام تلك ا ل ل ي ل ة يصلي طوال الليل ثم يرفع كفيه الى السماء ويقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم واظهرنا عليهم وجاءه اصحابه فقالوا يا رسول الله انا كما ترى قد بلغت القلوب منا الحناجر فهل من شيء نقوله يربط الله به على قلوبنا قال نعم قولوا اللهم استر عوراتنا و آ م ن روعاتنا فلج بها ا ل ص ح ا ب ة و ق ي د الله عز وجل هو القادر على كل شيء ولا يفتقر لسبب ولكن هيا لهم سبب حتى يراه البشر أ ن ه سبب النبي قائم يصلي و إ ذ ا برجل يطلب ا ل م س و ل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنالك م س أ ل ة يجب ذكرها قبل ذكر نعيم بن مسعود و إ ي م ا ن ه هذا م ع ذ ر ة للتعجل اثناء هذا الحصار و ا ل ش د ة استغل وانتهز ب ل غ ة العصر ولا يليق ان نسميها اغتنام فبينها وبين ا ل غ ن ي م ة والاغتنام بعد المشرقين استغل هذا الظرف وانتهزه عيينه بن حصن سيد غطفان ان المؤمنون في ش د ة وقريش طال حصارها فيجب ان يرجع بشيء على الاقل فلا يكون كما يقول العوام خرج من المولد بلا حمص يريد ان يرجع بشيء فارسل يطلب م ق ا ب ل ة النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ل ل ل ه ع ه وسلم ي قد سالمه واعطاه ارضا وهو عائد من غ ز و ة بني المصطلق يرعى فيها ابله وحلاله من ارض ا ل م د ي ن ة ف ه د ر وقدم مع الاحزاب طلب م ق ا ب ل ة النبي فقدم وجلس وعرض على النبي ان انت دفعت لي نصف ثمر المدينه التمر ثمار المدينه انخذل أن انا و غ ط ف ا ن ونحن نشكل ثلث جيش الاحزاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي ف ي ظاهر ا ل ا م و ر ما لم يؤمر بشيء من الله فهو بشر يدير ا ل م و ر كما يدير ه البشر ا ب ع ق ل واسباب ر أ ى ان العرب قد رمتهم عن قوس و ا ح د ة فاراد ان يفرج ف ر ج ة في هذه ا ل ش د ة قال ان اطيك و ل ك ن ل ي س ن ص ف ث م ا ر المدينه اطيك ث ل ث س ه ا وذلك بعد ان استامر أ م ر ل س ع و و د ع ن ى س ت أ م السعود اي سعد بن معاذ وسعد بن ع ب ا د ة اي اشركهم في الامر فيكون برضا منهم لانهم اهل ا ل م د ي ن ة فارسل النبي الى سعد وسعد د م ا واطلعهما على الامر وكان عيينه بن حصن جالسا في خ ي م ة النبي صلى الله عليه وسلم وماد الرجليه وعباد بن بشر قائم عند ر أ س النبي صلى الله عليه وسلم بسلاحه خ ش ي ة الغدر فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سعد في موقف س ا ل من مواقف ا ل غ ز و ة انتبهوا معي التفت الى عيينه بن حصن وقال اتمد رجليك في ح ض ر ة رسول الله يا عين الهجرس اقبض رجليك والله لولا وقوف رسول الله معنا ل ا ن ف س ت خ ص ي ت ك بهذا الرش م فقبض الرجل رجليه ثم قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليك إ ن كان أ م ر ا أ ت ا ك من السماء يعني سواء ب آ ي ة أ و من عندك لكن في خبر من السماء فامض له سمعا وطاعه و إ ن كان أ م ر ا ترى به خيرا لنا ولك فيه ر غ ب ة فنحن معك سمعا وطاعه و إ ن كان الراي يعني ع م ت س ت ش ي ر ن ا وإن كان الرأي لتخفف عنا ما نحن فيه ف إ ن لنا فيه ر أ ي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ا ل ر أ ي ف إ ن ي ر أ ي ت العرب قد رمتكم عن قوس و ا ح د ة ف أ ح ب ب ت أ ن عن أ خ ف ف عنكم و أ ن ا ب ر أ ي ك م فماذا قال سعد اللهم من على المسلمين اليوم برجل مثل سعد يلم شملهم ويقوي عزيمتهم ويقودهم تحت ر ا ي ة لا اله الا الله محمد رسول الله فقال سعد بن معاذ بابي وامي يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء على شرك لا نعبد الله ولا نعرفه وما طمعوا ب ت م ر ة و ا ح د ة من ثمار ا ل م د ي ن ة الا بثمنها اوقر ضيف يعني ايام ا ل ج ا ه ل ي ة واحنا شرك قبل من اسلم عمرهم ما طمعوا فينا يا بغض ا بالثمن يا احنا من ضيفهم ض ي ا ف لقد كنا نحن وهؤلاء على شرك لا نعبد الله ولا نعرفه وما طمعوا ب ت م ر ة و ا ح د ة من ثمار ا ل م د ي ن ة الا بثمنها اوقر ضيف فكيف وبعد ان اعزنا الله بك وبالاسلام كيف وبعد ان اعزنا الله بكم الاسلام انعطيهم ا ل د ن ي ا لا والذي بعثك بالحق لا نعطيهم الا السيف فليجهدوا علينا قم يا اين اجرس ل ه فليس لكم عندنا الا السيف هذا هو سعد هذا هو سعد ما احوج ا ل ا م ة اليوم الى سعد كمثل هذا السعد يشرق عليها سعدها ما ابصرت عيني خيام ق ب ي ل ة الا بكيت احبتي بفنائها والاقدمه كما قال الشاعر فالجميل بالقول ان ينقل كما هو دون تغيير او تبديل رحم الله الشاعر حين قال لا والذي حجت قريش بيته مستقبلين الركن من بطحائها ما ابصرت عيني خيام ق ب ي ل ة الا بكيت احبتي بفنائها اما الخيام فانها كخيامهم وارى رجال الحي غير رجالها امتنا ب ح ا ج ة الى رجال لا الى مال ولا الى سلاح ب ح ا ج ة الى رجال كان هذا موقف سعد فليجهدوا علينا فخرج عيينه بن حصن ولم يلق ما يريد واخبر قريش ومن معه بانه لا بد من مناجزتهم فاشتدوا ذلك اليوم في رمايتهم بالسهام فاصيب سعد بن معاذ بسهم قطع اكحله وكان عليه ذرع قصير وذراعيه بارزتان فوقع السهم في يده فقطع الاكحل والاكحل هو الشريان الرئيسي الذي يدفق الدم في ا ل ذ ر ا ع فانفجر شريان دمه وتدفق الدم غزيرا وهذا مقتل فاسرعوا لتضميضه والذي رماه يقال له ابن قمئه فرمى السهم وقال خذها وانا ابن قمئه فلما سمع النبي ذلك وراى دم سعد يتدفق قال اقمعك الله في نار جهنم فامسكوا بالجرح يضمضونه ولكن الدم يتفجر وادرك سعد انها ا ل ش ه ا د ة لا تخافوا ما مات سعد وانظروا كيف طلب ان يموت فلبى الله طلبه فمات كما يريد كما يريد. ويوم موته يقول النبي لاصحابه قوموا فاشهدوا موت رجل يهتز عرش الرحمن لموته ه يهتز عرش سعد لأنه لم يعطي الدنيا رجلا لا نعم الرجل سعد الرحمن رجلا كالرجال الرجل لانه الدنيا لا لموت لم و ف نزل قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى ن ح ب ة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا امسك سعد بيده على جرحه ثم رفع يده الى السماء ومال بطرفه الى ربه وهو يعلم انه يناجي قريبا فقال اسمعوا ماذا قال وانظروا مع تتبع الخطب كيف كان كما قال قال اللهم ان كنت قد ابقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها ما بقيت فلا ن ه شيء احب اليك من, فلا شيء أحب إلي من ان اجاهد واقاتل قوما كذبوا رسولك واذوه واخرجوه اي اول طلب سجل ع ن د ك واحد ان كنت ابقيت من حرب قريش في ش ي ء ف ا ب ق ن ي لها وان كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم س ج ع ل ه طريقي الى ا ل ج ن ة يعني ز ق ن ي ا ل ش ه ا د ة بهذه ا ل ا ص ا ب ة احسن م ا يموت في الدار بدون سبب يموت شهيد ه ا ي اثنين ثلاث ولا تقبضني يعني الحرب انتهت وبدك تموتني على الشهيد لسه مش هسه ولا تقبضني حتى تقرعيني من بني ق ر ي ض ة اي دلال لمؤمن عرف ربه فهو يعلم انه مستجاب ا ل د ع و ة وان ربه سيبر ه ويبر قسمه ثلاث مطالب اذا بك من حرب قريشه خليني、الى. انا اللي بدي ج ا ه د ه واذا وضعت الحرب اوزارها بين او زارها بيننا بينهم مش حيخزون بعد اليوم اجعله طريقي الى الجنه ورجاؤه لا تقبضني الان استعجلش عليه حتى تقرعيني من بني قريضه وهكذا كان وسعد الذي حكم في بني قريضه ولا نريد ان نتعجل فما اجملها ان تاخذوها بالتفصيل وفي ا ق ا ت ه ا ي و ل ا ل ص ح ا ب ة والحديث كما رواه البخاري فاستمسك جرحه فلم يقطر ق ط ر ة و ا ح د ة على طول ل ع م اوامر ر ب ا ن ي ة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون قالوا فاستمسك جرحه فوالله ما قطر ق ط ر ة و ا ح د ة وتماسل ل ل ش ف ا ع ومضت الايام كلكم تواق ل م ع ر ف ة موقف سعد وجاء م الايام ض ت و ن ت ل بالتفصيل لان الوقت ا ا كما سنذكرها ح ز ب دور ضاق بني ق ر ي ض ة وبامر من الله وجبريل و ح و ص ر ه وطلبوا بانفسهم بعد ان لم يترك النبي لهم خيار الا ان ينزلوا على حكمه قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ على حكم سعد أ ل ي س سعد الذي هددكم ب ا ل أ م س فما بالكم تطلبون النزول على حكمه هكذا أ ل ق ى الله في قلوبهم ليبر مطلب سعد كعب ا بن س ي د بني ق ر ي ض ة يطلب النزول على حكم سعد ا بن م ع د وبعد أ ن حكم فيهم ولا مجال ل ك ر كيف حكم هذه عناوين ا ل م س ت ع ج ل ة للخطب ا ل ق ا د م ة بعد أ ن حكم فيهم ونفذ الحكم رفع سعد طرفه إ ل ى السماء وكما أ خ ر ج الشيخان ح د ي ث ا ل واللفظ للبخاري قالوا قد ق ر ع جرحه فلم يبق فيه إ ل ا مثل القرص أ ي الحلق الذي يوضع في ا ل أ ذ ن شوي صغير معلم رفع يده إ ل ى السماء وقال رب إ ن ي قد س أ ل ت ك ثلاث فاعطيتني اثنتين وبقي لي عندك و ا ش د ه اللهم اجعله طريقي الى ا ل ج ن ة لان النبي كان قد اخبرهم ان قريشا لن ت خ ز و ك م انتم ت خ ز و ن ه ا بعد اليوم اذا لم يبق ا لحرب قريش شيء وقرت عينه من بني قريضه فحكم ونفذ الحكم وهو ينظر بقيت الثالثه اجعله طريقي ل ل ج ن ة وكان قد ضربت عليه خ ي م ة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمرض فيها يقول ا ل ص ح ا ب ة فما راعنا الا والدم يجري من ا ل خ ي م ة الى المسجد فما هذا انفجر جرحه بعد ان ا ل ت أ م فكان طريقه الى ا ل ج ن ة رجال كانوا يملون على القدر لصدق ايمانهم ا ل م س أ ل ة تحتاج إ ل ى إ ي م ا ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة رزقني الله واياكم ذلك إ ل ى أ ن نعود في ج م ع ة ق ا د م ة لنواصل بالترتيب كيف انجلت ا ل أ ح ز ا ب وكيف كان مصير بني ق ر ي ض ة ادعوا الله و أ ن ت م موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة فهرعوا إ ل ى نبيهم وقالوا يا رسول الله لقد بلغت القلوب منا الحناجر ونحن فيما ترى فهل من شيء نقوله اي ن ل ج أ به الى الله اعطنا شيئا نتوجه به الى الله فقال صلى الله عليه وسلم نعم قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا فلج بها ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم والله قادر أ ن يفرج دون أ ن يحتاج إ ل ى ا ل أ س ب ا ب إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون ولكنه سبحانه يلاطف قلوبنا وعقولنا ويعلمنا ويؤدبنا حتى نعلم أ ن ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب مشروع ولكن قوامه الاعتماد على الله فهيا لهم سببا ظاهرا ليس له وزن كبير في قوى ا ل م ع ر ك ة وتغيير وجهها ومصيرها ولكنه سبب فبين المغرب والعشاء من ل ي ل ة الاحزاب المسماه ب ل ي ل ة الاحزاب اي ل ي ل ة هزيمتهم ساق الله الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ا من غطفان اسمه ليس غريبا عليكم كان له ش أ ن يوم بدر ا ل ا خ ر ة نعيم بن مسعود الذي ارسله ابو سفيان وقد وعده بعشرين ن ا ق ة ان هو وفى رساله ان يرجف بالمسلمين في ا ل م د ي ن ة بان قريشا قد خرجت لهم على الصعب والذلول وادى رسالته واخذ م ك ا ف أ ت ه اذا هو موضع ث ق ة عند الاحزاب فهو من غطفان وخل وفي لقريش وهو متهم عند المسلمين فهو الذي ارجف بهم يوم بدر الاخره ة يقدم ذ ا الرجل ويسال ا ل ص ح ا ب ة ان يمثل بين يدي النبي فما كانوا يردون احدا يمثل بين يديه وان كان عدوا فدخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ب ت ح ي ة الاسلام وحياه بما اوجب الله على المؤمنين ثم قال يا رسول الله رسول يا رسول الله نعيم يحيي ب ت ح ي ة الاسلام ويقول يا رسول الله علم النبي مضمون ذلك واستغرب ا ل ص ح ا ب ة ف س أ ل ه النبي ما الذي جاء بك يا نعيم قال يا رسول الله قذف الله الايمان في قلبي فاسلمت وقومي لا يعلمون بي متى قذف الله الايمان في قلبه عندما دعا النبي ولجا الصحابه اللهم آ آل م ن روعاتنا والسرعوراتنا قذف الله الايمان في قلب نعيم وسبحانه كيف اختار نعيم لانه موضع ثقه عند جميع اطراف اعداء المسلمين فهو نديم قديم وموضع ث ق ة وامين سر لدى قريضه ايضا اليهود قذف الله الايمان في قلبي فجئت اصدقك واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله فحياه النبي و د ع ا له قال يا رسول الله لا احد يعلم بايماني غيرك واصحابك وانتم فيما ترى فامرني فوالذي بعثك بالحق ما امرتني بشيء الان الا انفذته وكان يظن ان النبي سيكلفه ببعض العمليات ا ل ا ن ت ح ا ر ي ة واغتيالات بعض الشخصيات هكذا يتصور الناس فنظر النبي اليه وقال يا نعيم انما انت فينا رجل واحد يعني انت واحد م ن ن صرت له فلم تزد عدد المسلمين كثيرا ولم تنقص اعداءنا كثيرا انما انت فينا رجل واحد ولكن قومك لا يعلمون بك يعني انت عندهم لا زلت منهم فخذل عنا ما استطعت فان الحرب خ د ع ة الحديث اخرجه البخاري واللفظ له خذل عنا ما استطعت فان الحرب خدعه قال نعم يا رسول الله افعل ولكن انظر الى صدق الايمان من اول ليله ة من أول ليلة ولكن ليلة ل و احتاج ان اقول يعني ان اكذب وافتري كيف ساخذل القوم الا ان اجعل لهم مكيدا ح ت ا ج ان اقول قال قل ما شئت فان الحرب خ د ع ة فصرح له النبي ان يقول ما شاء حتى وان كان في قوله تطاول على النبي حتى يثق به القوم فانطلق نعيم واتى بني ق ر ي ض ة فدخل على كعب بن اسد سيد بني ق ر ي ض ة فرحبوا به واكرموا ضيافته فقال نعيم لكعب تعلمون ودي لكم قالوا انت عندنا غير متهم موضع ث ق ة وسر قال اني جئت ناصحا مشرقا ان قريشا قد طال بها المقام وهلك فيها الخف والكراع والمقصود بالخف إ ش ا ر ه إ ل ى الابل والكراع إ ل ى الخيل لانها لا تجد ما ترحم وقد بينا في جمعتنا الماضيه ما ارسلت لهم قريضه من احمال غنمها المسلمون فلم يبق عندهم ما يتقوتون هم ولا ابلهم ولا خيلهم قد هلك عندها الخف والكراع و س ئ م ة المقام فهي تتوكف ف ر ص ة تنتهزها فان أ ص ا ب ت ه ا والا ن ش م ر ت إ ل ى بلادها وتركوكم هذا الرجل الذي لا يخفى عليكم ف إ ن ه كله بلاء أ ي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعم البلاء فيه فهو للمؤمنين تمحيص ورفع درجات واختبار ل إ ي م ا ن ه م وللمشركين وبال عليهم ان لم يؤمنوا به ويصدقوه قالوا صدقت فبماذا تشير قال عليكم ان ترسلوا الى قريش و غ ط ف ا ن فتطلبوا منهم عددا من اشرافهم يكونوا معكم في ح ص ل ك م فان عضتهم الحرب لا يستطيعون الانشمار دون سادتهم فيبقوا معكم حتى نخلص من محمد ومن معه و إ ل ا فلا توافقوهم القتال ف إ ن ك م لستم كمثلهم ف إ ن انشمروا إ ل ى بلادهم بقيتم في ديار الرجل فيها أ م و ا ل ك م وفيها عيالكم ولستم كمثلنا